الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فِيهِ والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون